وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَإِن كُنتُم تَرْهَبُونَ Rokabatim mu'minatim Wadiyatum musallamatum ila ahelih Wadiyatum musallamatum ila له الا ن يصدق فان كن من قوم نعذ ولكم و تِ مِنَّا وَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ بينكم وبين يَتُّمُ سَلَمَتُ إِلَائِهِ وَتَحْرِيرُ يجد فصيئا شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله من يقتل <تصفيق> غضب الله عليكم ولا نعام وعند ذلك ذا فنعيم لِلَّهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا كذلك كنتم من قبل فهن الله عليكم فتبين